الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فضع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأسيك اليقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينذل الملائم بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُ أَنْ أَنْذِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَنْ مَا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَطِيطٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لكم فيها زفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون